بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م قليبۃ الروم في ادن الارض وهم من بعد قلبيم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد.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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ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 یحریجوئن ہجوتی ان شروع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 وَمِنْ آياتِ خَلْقُ السَّموَاتِ وَالْأَرضِ وَختتِنَافُلسِنَةِكُمْ وَأَلوَانكُمْ إِ فِي ذَلِكَ لآياتاتِ للعَالمِين وَمِنْ آياتِ مَنَ مُكُم بالِالليْلِ وَهارِ وَبَتِ غَاءُكُم مِن فَطلِ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 مِنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِّنَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتم فِيهِ سَوَاءٌ أَتَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لقومين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 زكاه تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شريك لكم من يفعل من ذلك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 قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين مِن قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدین القيم مِن قبل أن يأتي يوم اللام رد له من الله يومئذ يصدعون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 ومن آياتي أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وَلا قَضِ أأَرسَل النَّامِ قَبلِكَ رُسُولًا إلى قَوْمِهِم فَجأُهُم بِالْبَّنَاتِ فَ تَقمن منِ الذينَ أَجََمُ وَكانَ حَّ عَن نَوصرُ اللهَّهُ الَّ يُرنسِلُ الرِي حَفَةُثٌِ سَحابًا فَيَبنْ صُطُو فيِي السماء إِكَيْ فَيَشَ وَيجعَهُ كِسَفَاء وَيجعَورُ كِسَفَ فَتَرَل وَدَ قَاَن مِنْ خلالِناالِ. فَإِذَا أُنْصِبَ بِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ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 ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا كَذَلِكَ ول اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ